بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحى اليك والذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم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 هُوَ حفيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ في السعير ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ام اتخذوا من دونه اولياء الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذاك هم الله ربي عليه توكلت واليه اليب فاطر السماوات والارض جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ آخَرِينَ مُخْتَلِفِينَ تَغَاذَّبُوا فِيهِ ليس كمثله, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مُقَلِّدَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلاَّ إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ مَن كان يريد حرث الآخرة زيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا أتي منها نؤتيها منها وما له في الآخرة من نصير أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله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 ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليهم انه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم بَغْلِي وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ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 إِيَ شَيْءٌ يُسْكِنُ الرِّيحَ فَيَظُنُّ النَّرَاوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ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 وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولائك فاولائك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب الالم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ومن يغضب لله فما له من ولي من بعده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 ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله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 ஷ அீமூரி இல்ல வஹ ஊயசில பயோஹிய விம انه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك الروح من امرنا ما كنت تتدبرن الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء